mm <laughs> الله الشوق ما حان الشوق بإشوقي ما إجد حان سننا بيننا لينوضاع الان الله الشوق حان الشوق يشوقي ما إجد حان سننا بيننا لينوضاع الان بدري على الأحزان تحلل آلم فينا بدري على الأوزان ترثي ليالينا بدري على الأحزان تحلل آلم فينا بدري على الأوزان الشوق الشوقي ها قدحان سمنا لبعض انتم كان الوداع الان مرت علينا فيها الصفا واللين ننهل من, من الانسام ونصح بالغليل مرت علينا ايام فيها صفا وين ننهل من الانسام وان صاحب